بسم الله الرحمن الرحيم أ ل م نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أ ن ق ض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ف إ ذ ا فرغت فانصب و إ ل ى ربك فارغب